فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمذت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وَلَا la tad'u min dun illahi ma la وَلَا wa la yadhurruk fa in fa'alta fa